يا لطيف يا لطيف يا لطيف, يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله لطيف بيعيك. يوزق من يشاء وهو السميع العليم <تصفيق> يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف, يا لطيف الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو السميع العليم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف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 وهو السميع العليم